بوك تو چتردسة اي دوا اثنان واربعون اثنان واربعون زيارة المدينة زيارة المدينة Dalije pijaca otvorena هل يفتح السوق ايام الاحد؟ هل يفتح السوق ايام الاحد؟ Dalije sajam هل يفتح المعرض ايام الاثنين؟ هل يفتح المعرض ايام الاثنين؟ Dalije izložba otvorena utorkom. هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء؟ Dalije zoološki vrt otvoren srijedom. هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء؟ هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء هل يفتح المتحف ايام الخميس هل يفتح المتحف ايام الخميس دالييه هل يفتح الجاليري ايام الجمعه هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ smiyeli se fotografisati هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ morali se platiti هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ koliko košta ulaz? Kam yukallifu rasm al-dukhul? Kem yukallif rasm Imali popust za grupe. Hal yujad takhfid lilmajmu'at? Hal yujad takhfid Imali popust za djecu. هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ اي هل يوجد تخفيض للطلبه؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ koliko je stara ta zgrada? Kam umru hadha al mabna? Kem umru Koje izgradio tu zgradu? Man bana hadha Man bana hadha al mabna? Ja se interesujem za arhitekturu. Ana muhtamun bil handesat il-međmarija. mehtam bil handesa il Ja se interesujem za umjetnost. Anna muhtamun bil Anna Ana mehtam bil fan. Ja se interesujem za slikarstvo. Anna muhtamun bil أنا مهتم بالرسم